توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة السابعة من مسائل الآية الثامنة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة وكان الإمام يتحدث فيها عن الكلام أثناء الصلاة فماذا قال في ذلك يا ولدي أورد الإمام ما قاله العلماء في هذا الشأن ومن بينه ما قاله الشافعي وأصحابه. وهو أن من تعمد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه فيها أفسد صلاته فإن تكلم ساهيا أو تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه قد أكملها عند نفسه فإنه يبني ثم أورد الإمام قول أحمد وهو أن ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته فإن تكلم لغير ذلك فسدت وقال إن هذا هو قول مالك المشهور الله الله الله فتح الله عليك يا ولدي والآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع والإمام القرطبي سبحانه والحمد لله الله, الله أكبر وقد قال بعض المخالفين يا إخواني إن قول أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون مراده أنه صلى بالمسلمين وهو ليس منهم كما روي عن النزال بن سبرة أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف وأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله وإنما عنا به أنه قال لقومه وهذا بعيد فإنه لا يجوز أن يقول صلى بنا وهو إذ ذاك كافر ليس من أهل الصلاة ويكون ذلك كذبا وحديث النزال هو كان من جملة القوم وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع وأما مدعة الحنفية من النسخ والإرسال فقد اجاب عن قولهم علماؤنا وغيرهم وابطلوه وخاصه الحافظ ابا عمر بن عبد البر في كتابه المسمى بالتمهيد وذكر أن ابا هريره اسلم عام خيبر وقدم المدينة في ذلك العام وان ذا اليدين قتل في بدر قال وحضور ابي هريره يوم ذي اليدين محفوظ من روايه الحفاظ التقاط وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكر المساله الثامنه القنوط القيام وهو احد اقسامه فيما ذكر ابو بكر الانباري واجمعت الامه على ان القيام في صلاه الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه منفردا كان او اماما وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما أخرجه الأئمة وهو بيان لقوله تعالى وقوموا لله قانتين واختلفوا في الماموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام فاجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وهذا هو الصحيح في المسألة على ما نبينه آنفا إن شاء الله تعالى وقد أجاز طائفة من العلماء صلاة القائم خلف الإمام المريض لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدة وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلي بصلاته والناس قيام خلفه ولم يشر إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس وأكمل صلاته به جالسا وهم قيام ومعلوم أن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه فعلم أن الآخر من فعله ناسخ للأول قال ابو عمر وممن ذهب الى هذا المذهب واحتج بهذه الحجة الشافعي وداود بن علي وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك قال واحب الي ان يقوم الى جنبه ممن يعلم الناس بصلاته وهذه رواية غريبة عن مالك وقال بهذا جماعة من اهل المدينة وغيرهم وهو الصحيح ان شاء الله تعالى لأنها آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهور عن مالك أنه لا يأم القيام أحد جالسا فإن أمهم قاعدا بطلت صلاته وصلاتهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا فقال مالك فإن كان الإمام علينا تمت صلاة الإيمان وفسدت صلاة من خلفه ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة هذه رواية أبي مصعب في مختصره عن مالك وعليها فيجب على من صلى قاعدا الإعادة في الوقت وبعده وقد روى عن مالك في هذا أنهم يعيدون في الوقت خاصة وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك المشهور واحتج لقوله ومذهبه بالحديث الذي ذكره ابو مصعب اخرجه الدار قطني عن جابر عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمن احد بعد جالسا قال الدار قطني هذا الحديث لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو مطروك الحديث مرسل لا تقوم به حجة وقال ابو عمر جابر الجعثي لا يحتج بشيء يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا وقال محمد بن الحسن اذا صلى الامام المريض جالسا بقوم اصحاء ومرضى جلوسا فصلاته وصلات من خلفه ممن لا يستطيع القيام صحيحة جائزه وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه القيام باطلة وقال ابو حنيفة ويوسف صلاته وصلاتهم جائزة وقالوا لو صلى وهو يومئ بقوم وهم يركعون ويسجدون لم تجزهم في قولهم جميعا واجزات الامام صلاته وكان زفر يقول تجزئهم صلاتهم لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على فرضه كما قال الشافعي أما ما ذكره أبو عمر وغيره من العلماء قبله وبعده من أنها آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأيت لغيرهم خلال ذلك ممن جمع طرق الأحاديث في هذا الباب وتكلم عليها وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك ونحن نذكر ما ذكره ملخصا حتى يتبين لك الصواب إن شاء الله تعالى وصحة قول من قال إن صلاة الماموم الصحيح قاعدا خلف الإمام المريض جائزه فذكر أبو حاتم محمد بن حبان البستي في المسند الصحيح له عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فقال ألاستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا بلا نشهد أنك رسول الله. قال ألاستم تعلمون أنه من أطاعني فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتي؟ قالوا بلا نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتك؟ قال فإن من طاعة الله أن تطيعوني ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم. فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا قال أبو حاتم في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله جل وعلا التي أمر الله بها عباده. وهو عندي ضرب من الإجماع الذي اجمعوا على إجازته لان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه افتوا به جابر بن عبد الله وابو هريره واسيد بن حضير وقيس بن قهر ولم يرو عن احد من الصحابه الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل واعيدوا من التحريف والتبديل خلاف لهؤلاء الاربعه لا باسناد متصل ولا منقطع فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قاعدا وهذه السنة رواها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو أمامة الباهلي وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة الماموم قاعدة إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذ من حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من بعده من أصحابه وأعلى شيء احتجوا به فيه شيء رواه جابر الجعفي عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا والمرسل من الخبر وما لم يرو سيان في الحكم عندنا ثم إن أبا حنيفة يقول ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء ولا في من لقيت أكذب من جابر الجعفي وما أتيته بشيء قط من رأي إلا جاءني فيه بحديث وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها فهذا أبو حنيفة يجرح جابرا الجعفي ويكذبه ضد قول من انتحل من أصحابه مذهبا قال أبو حاتم وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فجاءت الأخبار فيها مجملة ومختصرة وبعضها مفصلة مبينة ففي بعضها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بابي بكر وفي بعضها فجلس عن يسار أبي بكر وهذا مفسر وفيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس قاعدة وأبو بكر قائما والله تعالى أعلى وأعلم سبحان, سبحان الله وعلم والله إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الآن يا عم عرفت أن صلاة المامومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله عز وجل التي أمر الله بها عباده. بالضبط يا ولدي.